حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوته بأيدي أيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب نار ذلك بأنهم شاق الله ورسوله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 وما فاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم, عليه فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله, ولكن الله يسلط رسله على من يشاء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 وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه الله إن الله شديد العقاب للفقراء يَغْنُونَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللهِ وَرِضْوَانَهُ وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصادقون والذين تбоوا الدار والإيمان من قبرهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم كان بهم خصاصة وَمَن يُقَشُّ حَنَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا, يقولون ربنا وفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رَفِيعٌ ألم ترَ للذين نافقوا يقولون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 رائدُ در بأسه بينهم شديد تحسبهم جميع وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين مِن قبرهم قريب ذاق وبل أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان وَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنك إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ